إِنَّ رَبَّكَ لَقَدْ خَلَقَكُم مِّنْ شَيْطَانِ الرَّجالِ إِلَّا الَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَمْ يَعْمَلُوا ذُنُوبَهُ وَعَمِلُوا شَيْءًا مِّنْ ذُنُوبِ الرَّجالِ إِلَّا Thank mm -hmm. you. it's why you that's the end of the house of the Oh, <laughs> Oh, <laughs> my Thank uh you. -huh. got to get a copy